ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك نبينا الكريم في مقدمة الشخصيات المثالية إنه محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي الإسلام اختاره الله تعالى رسولا ليبلغ دينه إلى الناس وواجه عقبات كثيرة عندما دع الناس إلى الإسلام لكن ما تراجع عن دعوته أبداً لأنه كان يؤمن بالله بكل قلبه كما قال القرآن الكريم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون هكذا نشر الإسلام إلى كل أنحاء العالم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن قدوة لنا في كل المميزات الحسنة إنه إنسان معروف بمكارم الأخلاق وحسن المعاملة والعزة والأمانة قبل النبوة وبعدها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد أدبني ربي فأحسن تأديبي.